قال الامام مالك رحمه الله العمل في غسل الشهيد حدثني يحيى ان مالك النافع عن نافع ان عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب غسل وكفن وسلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله وحدثني ان مالك انه بلغه ان اهل العلم انهم كانوا يقولون شهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يسلى ألا أهد منهم وإنهم يدفنون في السياب التي كتلوا فيها قال مالك وتلك السنة في من كتل في المعترك فلم حتى مات قال وأما من همل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويسلى عليه كما عمل بأمر بن الخطاب. قال ان عمر الذي طلب الشهادة في سبيل الله واعطيها في مدينه رسول الله قد غسل وكفن وصلي عليه. ارحمه الله. أو ما أنه انه كان شهيدا برحمة الله بعض الروايات يرحمه بالياء نقطتين وبعضها بنقطة واحدة برحمة الله أي أنه نال الشهادة لا بقتال ولا بمعترك ولكن بفض من الله ساقه إليه وقد قال هو ايضا لما سئل كيف تطلب الشهادة في سبيل الله والموت في مدينة رسول الله مع ان شهادة قتال ادريد قتالا في المدينة يا عمر قال اذا اراد الله شيئا جاء به رب جاءته شهاده ايش برحمة الله وعلى كل عمر مات شهيدا عمر غسل وكفن وصلي عليه فهل كل شهيد يغسل ويكفل ويصلى عليه لا جاء مالك بعد هذا عن اهل العلم ان شهيد المعترف لا يفعل به شيء من ذلك ولهذا يقسم العلماء الشهداء الى ثلاثة اقسام المعترك وشهيد في سبيل الله وشهيد في الدنيا وحكمه في الاخرة الى الله اي له اجر الشهيد يوم القيام فشهيد المعترك الذي سيأتي نصر عليه هو من ادرك في المعركة في ارض المعركة وقد مات اذا شهيد المعركه الذي يسقط في ارض القتال ولم يحمل ولم ينقل فحقه ان يدفن في ارض المعركه ولا ينقل منها وان يدفن في ثيابه ولا يكفل بكفن جديد والا يغسل ولا يصلى عليه هكذا راي الجمهور فيه تكفيه الشهاده لله وكما تقدم الريح اللون لون الدم والريح ريح البسكي قالوا لو قدسل ذهب عنه لون الدم لكن يبقى بدمه اما الذي صوب في القتال ولكنه لم يمت في ارض القتال ورجع الى بلده الى الطريق الى بيته الى مكان اخر وعاش وأكل وشرب فانه فعلا شهيد ولكن يعامل معاملة الموتى الاخرين فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه وعمر نال الشهادة لانه قتل لا دون ماله ولا دون عرضه ولا دون نفسه وانما في سبيل الله لانه قتل في اداء واجبه في الخيام بمصالح المسلمين. فكان شهيدا لذلك. فالشهيد غير مع المعركة في غير ماذا فعل بعمر? قال غسل وقد قالوا عنه وعن ابي بكر لما جيء بكفن جديد قال لا اوضوه عليكم انما هو للدوج ان كنت عند الله صالحا فلا حاجة لي في الجديد وان كنت غير ذلك فلن ينفعني الجديد انتم احق بالجديد مني وكفنه في ثيابه القديم وصلي عليه لما كان اوصى بالنفر الثلاثه الست يختارون خليفه للمسلمين وعين من يختارون اراد علي وعثمان ان يتقدم احدهما للصلاه عليه فردهما عبد الرحمن بن عوف كان مسؤولا عن ذلك وقال ليصلي من صهيب سهيب الرومي الذي تقدم وصلى على عمر رضي الله تعالى عنه قال لقد اوصى عمر سهيبا يصلي بالمسلمين الصلوات الخمس حتى يختار الخليفة بعد عمر فصلى عليه صهيب اذا غسل وكفن وصلية عليه مع انه ايش شهيد اذا الشهداء كثيرون يقول بعض العلماء هم خمسة بعضهم يقولهم يقولهم يقول هم, سدة, يقول هم وذكر من ذلك فيما تقدم عندنا الغريب والحريف والمبطول والمهدوم وإلى آخر فكل هؤلاء في غير الموت في أرض المهرجة فإنه يجري عليه حكم الأموات الآخرين من تكسين وتكسين وصلات عليه اما من صوب في المعركة ونقل وعاش سعد رضي الله تعالى عنه أصيب بسهم ونصب له خيمة في المسجد يمرد فيها ويعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريب وعاش حتى حكم في بني قريضة واستجاب له دعوته اللهم لا تقبضني حتى ارى فيهم يوما وراى اليوم وحكمهم ونزلوا سعد لانه كان حريفا لهم قبل الاسلام. فحملوه على حماره حتى جاء الى بني قريب. وقالوا رضينا وقال صلى الله عليه وسلم لسيدكم فانزلوه اي لانه مريض، وحكم فيهم بقد المقاتلة وسب النساء والذرية الى اخره. وصادق عليه صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارجعة اي سبع سماوات ثم رجع وانتقض عليه الجوح ومات فقجلت عليه احكام الموت وهكذا يبين لنا مالك رحمه الله ان من كان شهيدا بغير قتال يعامل معاملة الموت الاخري ومن كان في ارض المعركة ولم يدرك قبل موته وانما استسلم لله سبحانه وفاضت روحه في ارض المعركه فان احكام لا ينقل منها كما جاء في بعض قتل احد ادرك بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم البعض يحمل موتاهم وقتلاهم من احد وياتي به الى البقيع فرده القتلى في مك أماكنهم وهكذا كل معركة شهداؤها تغفن في مكانها ولا تغسل وبعض العلماء يقول يغسلون ويصلى عليهم وبعضهم جاء تسشل بحديث حمدل غسيل الملائكة قالوا بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الملائكة تغسله فسالوا عنه زوجه قالت لقد كان مع اهله فسمع النداء فلم ينتظر ولم يبتسل وخرج جنبا وقاتل واستشهد فقال بعض العلماء اذا كان الشهيد جنبا غسلناه للجنابه وليس للموت والاخرون يقولون ما مات ميت الا واجنب اي حكما معنويا والاخرون يقولون من الذي يطلعنا على ان الملائكة تغسل هذا او ذاك او كان هذا جنوبا او غير جنب تلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه رأى الملائكة تغسل هذا غسل الملائكة اذا العموم والجمهور يقولون لا يغسل وانما يكفيه في تلك شهادته في سبيل الله وكذلك لا يصلى عليه الصلاة لا على الميت دعاء وترحم عليه في حاجه لانهم احياء عند ربهم يرزقون فقالوا لا يغسل لانه حي ولا يصلى عليه لانه حي احياء عند ربهم إذا هو في شهادته غني عن هذا كله والله سبحانه وتعالى اعلم